فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْنَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ نَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكٍ إن ما <الصحة> انت <السلام> نبي والله على كل شيء وكيل